ويسألونك عن روح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ولمن شئنا لنذهبن بالذي أوحيناها لَئِن لا مَلَا تَجِدُ فَمَا لَا تَجِدُ لَكَ بِنَا عَلَيْنَا وَكِيلًا إِلَّا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ إِنَّ فُضْلَهُ كَانَ عليك كبيرا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 مِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هذا فأبى أكثر الناس إلا كخورا وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخير وعنم فتفجر رخلَ ل تخجات أو تُسقَ السماء كما زعت لدينا كسف أو تت بله والملاائكةِ غبيلاأَ يكونلَ كذيت من زُخر فأَ ت أو تلق في السماء وَد منَ لقيك حتى ت العدنا كتاب الن بر قل سبحان ربي قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا وما منع الناس أن يغللوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا, إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا قل لو كان في الأرض ملاك يَكُونُ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَنزِلَنَّ عليهم, عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّكَي نُّحْيِيَ بِهِ الْأَرْضَ وَنُخْرِجَ مِنْهَا حَبًّا مِّن كُلِّ شَيْءٍ وَنُخْرِجَ مِنْهُن مِّن هو المهتدي ومن يضل الفنا تجد لهم اوليا من يدونه ومن يضل الفنا تجد لهم اوليا وَصُمَّ مَنَّ وَصَمَّنَّ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمَ كُلَّمَا خَبَتْ ثينا وقالوا وإذا كننا عظاما ونفاتا إنا لمبعوثون خلقا جديدا